هافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالنا وركبانا فإذا اَمِنْتُم فَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرج فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم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 أذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون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 أضعافا كثيرا، والله يقبض ويبرص وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل؟ عَدِيمُ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ إِلَهُ مُبْعَثٌ لَنَا مَلِكًا